يا جماعة الحمد لله انت بس اللي معايا هيا انت بحثون سلام عليكم واموذر الثلاثين نترك على الله كده رزق رسم الله وبركاته السلام رزق الله هنبدأ للوقت دي مرة جديدة إسماء ده عوات نظري يعني طبعا دي جدول المنهج بتاعه دكتور يا جماعه ايه انا حطيت لك دي في الترم ده ان شاء الله باذن الله الماده دي ليكم اللي هي جيره 300 دكتور احمد الشناب وبعد كده الموجود في ماده هضم فيها دوره الثانيه والثالثه اللي هي ماده دعوه عمل ماده دعوه لوجري ايه الفرق بينه وبين ماده دعوه عمل ماده دعوه لوجري هناخد التباد ان شاء الله في الترم فن الدعوه الميدانيه انا اخد فكر مفاتيح الدعوه الميدانيه الاول عن الدعوه الميدانيه اللي هي كلمه للتطوير ان كل حاجه فيها دول الناس كل حاجه فيها نقصان للناس ان دي هتغير شخصيتك هتغيرك عقليتك هتغير من سنطيهك الماده دي يا جماعه هتدي بحب ان تاخد الميدان ده, ده وبالتالوب ان ده هم الدعوات هقولوا لا هيغيرني للتطوير اتجوزت علمتني ازاي تتعامل مع المواقف الصعبه ازاي لو حد كسبك كيف تطور في صدق وتطوير ذاتك العام هتخليك انسان راقي جدا في التعامل مع الحياه ازاي تدخل تغير مجرى الحوار بتاعك ايه ازاي تقود بتعريفك لذاتك كقائده قوينه نفسيا ازاي الناس تتكلم في موضوع وتدخلي تغيري الموضوع بلاذذه وبثقه الجامعات كلها ببساطه ازاي واحده بتنزل شمال تجنب مشاكلين ازاي تدخلي جوه الورد ورد بتاع المجتمعيه وتكني العادي فيه وتغيريه الماده دي انت اللي فيها عايز اتعلم مهارات خطيره جدا في قياده الحياة وفي اداره الحياه هيبقى قائد نفسي يعني اللي هيضمر ماده الجوائز اللي كل الناس بتدعيها الدعوه الفرديه هيبقى قائد ذاتي فدي مبدا اشبستي من اجل اصلاح الواقع المجتمع ولازم تبدا ليك انتي واعاده تاهيل في الحياه في التعديه النفسيه ازاي انا تبقى كل ده كتب وكيفا يكتبوا لي كل حاجه في النفس اللي بينك وبين الدعوه دي اتفكر تاهينها تربيه عقليه ازاي تتعاملي تكتب الناس ودي تقول لي الناس من مناخها والطبع ده كل ده عقليه عاليه فيها تربيه شخصيه اذا شخصيتك تتكيفاتك اذا شخصيتك كانت دي اذا بتوفرها ازاي بنت المتدرجه البنت بتاعتي اعدادي وثانوي اللي كلها شمال دي ازاي بتعامل معها تعامل وتكسرها وتجبرها ونايه متطلب روحها الضبده فيها تربيه اجتماعيه ازاي بتعامل معها من غير ما تمثل لي فخبل العقه مش بس دي دي دي يعني طب حاجه بقى قديم يعني ايه, ايه, ايه, ايه, ايه ازاي بتغير بتظبط عامل البس والبشر عك كده والبشر على طريق انت مشاعرك كنت هكلم كل بنت نفس التريقة دي بشفه شعرها منفك تغير وتمرها بانده كنت بتقول في الاخر وانا مؤدبه وكويسه وخلاص وكنت هكلمها انفع ازاي نضبط البنت بالايمان ما رفضتش البنت من ممكن تروحوا للمتبرعه ومقدرك يعني ممكن ولكن مرجله لا دي كنت بقى يعني ازاي تتغير وازاي نقف على خط واحد واحنا بنتكلم يعني احنا يا جماعه عايزين نعرف نتكلم المجتمع ازاي عايزين نعرف نتكلم المتبرعه ازاي بدل ما بتخاف منها ومندهوره منها انت لو فكك القعده وقولت لي يجيلي اكلمك اتكلمات هتكسفني مش هتكسفني ازاي تكسر الحاجز ده برك كلمني اللي بتحب واحد وطيعه معاه في السنه اذا ده برك كلمني اللي وقع شفته وكده اذا ده برك كلمني البنت اللي عليها جريء او شكلها جريء ولبسه جريء وسلوكها جريء وبتتعارض بقور او بتنكر الحدود في المجتمع اذا اللي اسمها هدير اللي واحده جوزت عمتي وولادنا الله عليها ومشاملها ورافع عليها قش المجتمع عاملين المجتمع ومشاملها يبقى بجد ده هو احنا بنعجب بقى ازاي نقدر ننتس الناس ازاي نقدر نكسر الحاجز النفسي اللي بينا وبين دعوه العطاء ازاي نقدر ندعو العطاء صح ازاي نقدر ندعو العطاء نتعامل معاه بنتعامل معاه بتعامل مؤثره يجيب له ازاي نقدر نمسخ خطاب نفسي بينا وبين المجتمع اتناع الكلام ده مهم جدا ازاي نقدر نمسخ خطاب نفسي možamet ali to predstavlja da ne vstopijo قبالها <تصفيق> الحاجه دي مش عايزه تشوفها لانها بتفكرها ده وحشه وبتضمر غضبا وبتطلع قدام نفسها انها قبيحه ازاي متعامل بتضحك ومن محضر المجتمع متبهدله ممكن والمسلم وينشئ كبر ده العلاقات الاجتماعيه والحب والود يعدي عليه كلماتنا الملزميه الرقيقه اللي بتدخل من مداخل دخول الصرح ومن بداخله القلوب الصرح لما تيجي لكن القلوب في بداخله بتكون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 هي عايزه تستمتع في الكون الجميل مش فاهمه ازاي عايزه تستمتع ممكن مش فاهمه ازاي بتحسب المعطيه قبليه المرئيه قبليه الموقوت بتاعه المعطيه بتحسبها تبقى سعاده بتحسبها حاجه لها بنتيه ما فيش وقت فاضل بس انت بعد ما خلصت ازاي تدخلينها في مذاكر الهروب اللي هو اصلاح والتامل حطوا نقطه دول فاضل داخل الجنين ان انت كده تبقى عذب وتضطبي ازاي نقول للشباب الضايع ازاي تقول لابوك انت بعيد انت تقول بالذوق ضد ان هو يفوس الناس يعني المفروض الناس ان براغباتهم واحلامهم وبؤامهم وقلوبهم احنا بننزل المقدمه بتاعنا ان طموحات الحراره ان الشاب اللي عايز هاجر كان بحراره ان البنت اللي عايزه كفا جميله وتبقى مستمتعه اه هتبكر انك انت مستمتعه اه لا حرام ان تيجي تسوقي تبيع حرام انت تستمتعي ده الملتزم اللي بيستمتع بالأمامة بالدين وبيبقى عنصر جلب من غير الملتزمين الملتزم دي الملتزم عميقة ايه انا معا ملتز دعوة نظري ازاي نتعلم فن الدعوة الخططة الكلام اللي بقوله ده قضر الكلام اللي بقوله ده قضر يعني ايه قضر؟ يعني وانتم تلقصوا كلام دا وانتفربوه وانتكتبوه انا عايد انا مضغط على فكرة الكلام اللي بتكتبوه ومحكم على الكلام افرره هي فهمان او مش فهمان تعال اذا لقي كلام انا صوت نظرم جدا يعني حدة عدم للتضام بالنفوث كيف ندخل الناس من ذلك ما يقولون من أسفلاتها والرغباتها الناس من مدافعين؟ مهم؟ كيف نتعلم فن الكلام الخاصة اللي احنا نتعلمه مع بعض اللي هو استخلاص آآ آآ استخلاص آآ آآ كلام استخلاص كلام الجوالات بالفروس الشبابية دي معارة هنا ازاي تطقوا الكلام الجولات من الشبابيه يعني انتوا هيبقى فينا لا هيسلموكم السنه وهتسلموهم لو ده كده انتوا بتسوقوا حضروا يا اولاد تفضلي تحضري جوله تقعدي تحضري جوله بالمناخي بالكلام القوي بالتشكيل بالختام تقدري تتقني الدفاع في غير تحضري كلام خاص انا هديكي شريط شبابي هديكي شريط شبابي وهقولك طلعيلي طلعيني منه جولة تقدري من ذلك مثلا أنا كده كويس مثلا أو تقرس مثلا وقتها أرثر عن نفسها الحجاب للشيء المحبود المصري أو, أو تقدرت طلعيني جولة تقدرت الله عن كنابك وقتك اتكلم شيء قطع في أين وبذلك في الوقت تبدون اصطبار يعني ايه أخوات ركيضوا معايا أنا, أنا الوقت داعي جوه عقلياتكم ونكلمكم لو عقلياتك مش كبيرة مش هتتفادي مني يعني مثلا هقول لكم مثال انا اديت خطبه الجمعه اللي قبل امبارح اسمها نفس يفوز بالكتف الورك الكبير حد منكم صحى حد منكم سمع خطبه الجمعة, الجمعه اللي انا فاتت ده بث مباشر الجمعه في اخر كده محمد بيعمل مقاطع في التيك اتعامل بطبط على الخطبه وامجد الخطبه ده فيها عن إيه إيه إيه ازاي ان الشباب العربي هيتجاوز ازاي ولا ولا يمكن فيه ولا يشتغل ايه ورايح ادي سقف ضغطك قوه ايه مستقبلك رايح ده هو بتقفله انت على مستقبلك انا دلوقتي بتكلمك على خطه قبل ما بكلمك عن, عن غروب واجي بشكلك بس ما تعيش في اطعاء وهميه لا بتثبت مع حد ايه اللي بداع مقطع الموضيشان جاي أبواجد الكلام اللي جوله عن الغفلة واللي جوله عن باقي جدا وضعه جدا بحيات مجدية وان جاء في الأول جملة وانا بقول ان الجورة حاجة تغيرها ما تتهينش البراق الكبير ده وقام بحضرة نشيط في النص ده من النشيط السعودية الثلاثية فريق كده أعجلش نشيط بالفصحة وضعك للمقطع يقول لي ايه رأيك في الإبداع اللي أنا عمدته خبعت له شيل المقطع ده فورا بيعنيت شو؟ لا رسولي <تصفيق> أبلي أنا مرحب بشباب غير مهتدل بدل ما تجد لي النشيد ده هدلت النقص تعليقات رياضية على جول مجدين الحياة بعد مسيطرة على باسل مجرد أنه جمجي واحدين يقولهم جولهم جولهم جولهم ما تجده في الكلام اللي أنا محقق فيه إمت القوة في الداخل حيث الشاب ما يقول الكلام اللي أنا مكلم الشاب تيه إنه جيه حيث عاوز ازاي تقول ان بن بن هي دي بقى لقد جاء رسول من انفسكم يبقى انتوا معايا اسألوا كل كويس املهم طيب ماده المذاهب الماديه يبقى الكلام اللي فات كله عن فوائد هذه الماده أو احداث التي تلميها هذه الماده يبقى الجواب الاول اللي اتكلمناها ايه مهارات ايه مهارات مفيش مدى في البعهج ممتنميش معروف شتيت يعني مدى بالتفسير الكلامي يتدمي معارض محضر جلسة فرعالية والاستخدام التربعات وكنول من التفاتير وبدأ التعامل بعد مدير فنبى بالتعامل نظري يتدمي معارض اتخلاص كناب السلاس من الدروس الشرابية فن الكلام الخاطف انه لا يتضم بآمان وآمان النفوس وينفض من مداحل القلوب لتالي فن الكلام الغافظ الذي لا يستطيع بأمال وآلاف الفوز ولا ينفذ بالملاد للقلوب نثب بسر الدعوة عملي اللي قمت بتأثير عن ديه فن التخصيص وفن بسر عملية للدعوة كده كل نظب بنتعلم منها حاجات طيب دي مهارات التي نتكسبها من هذه الجلمة النقطة الثانية وهي معنى الدعوة الميزنية ايه معنى الدعوة الميزنية؟ لبديه لكل الناس اسبوعه الميدانيه دوله مصيه دعامه ميدانيه دوله دعامه ميدانيه دعوه فرديه دعامه ميدانيه التعاون الاجتماعي على المجتمع دعامه ميدانيه اذا كل الناس وايه دعوه ميدانيه ابتدى ان احنا اوضح طيب ايه هي انواع دعوه انواع الدعوه نوعين دعوه راضيين ودعوه غير راضيين اللي هو نفس اللي هتيجي الجامعه دي اسمها دعوه وإذن إحنا أديننا فيها مادة فهنا تخضر الكلبات إدعوية فنا نتابت وليس لها جامل إذا ما فيها ودعوة دعوة الناب هاتجيلي للمانة الدلاء باسمها الدعوة يبقى كل ما فيه دعوة غير مواضد مش راضي ليجي اسمها الدعوة النيدانية دعون النور التبتدل هي أنواع الدعوة طيب النور الضبع مادة الدعوة خطة المادة هندرس كلمه مبدا مبدا الدعوه نظري هندرس فيها اربع حاجات ومبدا الدعوه عملي هندرس فيها اربع حاجات نظري هندرس فيها اربع حاجات ايه هي 1 فكر الدعوه 2 كلام الدعوه 3 حمل الدعوه 4 جهد يعني الدعوه الميدانيه دي اللي هي أنا عايزة تتعلمي أربع حاجات لأيه تسمى أهداف المادة مثلا أهداف المادة أربع حاجات ركضوا معي عشان اللي هيكتبوا الكلام دا بيه أهداف هايدين المادة مادة نظري أو مادة الدعوة الميدانية أربع حاجات مش هاي ما نصابق من ايه روحانا مش هاي ما نصابق من ايه وغيه حاجات واحد فكر الدعوة اثنين سمّل دعوة 3 كلام دعوة 4 دعوة دعوة أي شكر الدعوة؟ يعني هنتكلمكم عن شكر دعوة بيزانية إذا أنتم قمتلك بيها؟ إيه كنته؟ إذا أنت عندك شكر الدعوة بيزانية شكر المظلل إننا بكداج من الإبوطلة إن نفذون جميعنا أنتم وعلا حيث ضر خفار إذا أنتم عن دعوة بيزانية والجولات في حياة الأبياء؟ في حياة كدليل في حياة الشراطين في حياة المغفرين في حياة الصال لحظه الاثنين المدعوه بينيه بيروك ركيد او كنوز اوف لاف انكوين يبقى ده الفكره بتاعها رقم 2 فن الدعوه اتكلمك عن فنيات الدعوه بقى فن الجوله ايه فن التخريج ايه في بتحضري الكلام ال ال بتاع كلام الجولات ازاي محضره الكلام بتاع الجولات انا ربما من الايه المهمه اللي هو ضمن تحضير كلام الجولات الخاصه من الدروب الشبابية او تفريقات الدروب الشبابية أنا عندي لك ثمياتها بقى ثم الشروط على شبوات يا واحدة بقى إذن شبوات النوف ثم الخدام، التشكيل، ثم الدعوة الترديا خلاص إلا ثم الآن ثم الدعوة فقديس دي ثم الدعوة إذا هو كلام الدعوة إزاي تستخدمك كلام الدعوة دي أنا علمك ازاي ده التقليدي كلام الدعوه الخاطئ من الدروس الابتدائيه او ايه لما تكبري بقى اكتر وتفوقي اكتر ازاي التقليدي كلام الدعوه الخاطئ من كتب التفسير من كتب الحديث لا هو روح روح لازم اولاد من من كتب العلم اه لما تنامي وتفهمي اجتهاد الله هي الفكره انها الكلام الخاطئ ازاي ده الله ابتدى يتوقى ويتلقى وبالقد حتى لما عصى الرسوله خدوني يا حبيبه قلبي خد ان إن, إن ممكن يكون الكلام الوغولي ده آخر إسانة لكي بربنا ومتعدها لكي بربنا إذا أنا ما ترأيك أن تقولي لها حبوبة الغاية قولي بلالك أنا أنا حبوبتك أنا مؤفاتي اللي بيقول على الكلام ده يوم الاحدكم حتى اللي حبه لا يحب لنفسه وانا بحب البيت الجنه ومحترمه انت كمان الجنه اوه ستيك من يومك يعني ايه شايفه ده احسن منك ابدا ده ممكن تقولي احسن مني يوم ربنا سبحانه وتعالى خدي بالك حبيبتي ان في 1000 بنت ماشيه في الشارع اسمعي بنتي ربنا اختارك انك تسمعي عندي دلوقتي يبقى اكيد ربنا بيحبك انت يبقى اكيد الخير انا رساله جالك من ربنا سبحانه وتعالى بتقول إن ربك متعالى اللي بيحبك وفتحلك ابوابه يرحب بك حبيبه قلبي الغاليه انا عايز اقولك هو كل بنت بتحب الطب هتبقى دكتور هو كل بنت بتحب الهندسه هتبقى مهندسه لا اللي هتجيب مجموع ده هتبقى لا اللي هتجيب مجموع الجنه اللي هتصعد تبقى الجنه تروح روحها بس الهجمه انت دفعتي لا ما فيش في الجلال انت احنا ده ده الاتهام المباشر والخطاب المباشر حبيبتي الغاليه اللي انا بمت... لو انا جبت جبت واحد واحده عامله فبتشوفوا وعقل الطفل من الفطره دي مش هتفهم او فولت الى الدين اللي هيشوفه غير ان مش هي شايفنا الاغوطه غير لما يشوفوا بعدين العصر مش المفروض طعمه غير لما يطوقوا مش هقدروا الطفل بتاعنا اللي قد قدامه الله ربنا غير لما ربنا وانا عارفه ما وعرفة دا انت شاكلت كده ايديش بتتساهم شركة الكرافة تنجعات كده تونك ليه افطوشك مناوة مباشرة انت شاكلت وشاء الله باشع عباد صالحوي وشاكلت وشاء الله المساهم للإنهاج تساهمني ازاي تختفيها واحد دا دا إسليت خضطه لحبطها بقضته موسيئة للنار ازاي تختفيها بالإيديك ازاي تختفيها بالنفسار اللي أمدبرها ازاي تختفيها بالحب الشهوات اللي جواها ازاي تختارت اخواه ده الخطوبه ده انت بتخطط لجوازه هو ده الاول ما يدري ازاي ما يدري يبقى خطط رجاله وازاي ازاي خطط من الدنيا اللي بتلعب جوا مطرحه كله عقله جوا عليها ازاي يقدر تحتفيها ده كلام الدعوه ازاي بتفضل محضرين وبتط الكلام قدام Hvala voj experiencesil gutudo filtrate na لانكم كلكم ده هقول لكم ده وعاملي بعدنا وعربده من ده وهو جاي في الجوله الثانيه يلا فضلي تخوج من ده وهو فاضل لايدي انت في صديقي يا هو ابدعي يلا بالموريات القطحه يلا ينقضح دي في الافكار الاكبريه في الجيت الجديد اسمه في فكرته في موضوعه في تعايده في كلماته في فقراته التسويقيه الجاذبه في تعاريفنا في الاخر في عناوين الكلمات في ازاي كل واحده منكم تجيب الجنز بتاع والفربيه للايف بدل إذا بدعوه الحربية تجيبه أهداف تتويش وانا وفق الجنس إن شاء الله بإذن الله وإذا عندكم إذا إذا إذا أهداف الحد الاسي في الروط الأنمية المهارات التي تتعلمها في كلية البداء رقم 2 إيه غيرها بعد الضوء رقم 3 إيه أنواع الدعوة عبوبة الدكتور ضا بي قدمت البار ان اربع حاجات تعلم فكر الدعوه اديني الدعوه بالدنيا دي حاجه عظيمه اثنين تعلم كلمه دعوه ازاي التعليم الفنيه اللي بتشتغل في ثلاثه تعلم كلام الدعوه الدعوه اللي هو بقى الناس العملي فبالتالي ايه؟ اذكرت ببرا او خطت بكل برا هتبقى ايه؟ انها تكبت فيك لنفرد الدعوة الميزانية لنفرد حولها 10 بيئة ان شاء الله وبعد كده او لنفرد 10 بيئة وبعد كده انت فمت التخلاص كمان الدعوة الخاصة هنغط مع بابا قوانا 14 بيئة تديه ان شاء الله رجل الله ازاي تطلعي الكمان بقى تطلعوا بها و بعد الدقائق بتاع بعد كده خمس دقائق التدخين على الجوله واليدب اللي هو دوره بقى اللي هي بقى قالوا له الهبه الله سبحانه وتعالى انا كده اوديت لكم رؤيه كويسه ايه وإيه وإيه تكون كلام ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه وعديتك ايه المره الجايه يعني جنب دور الدور المداريه عنده شروطين بس فيها عايز الشروطين دول ازاي شاغلك الدوله وبتنزل في الشوارع وبدعم الجولات العويه وبتديلنا بس صوت في بندر سيبار ده على اليوتيوب يطوقه في الشوارع لا يوجد في العديد ان جلال قريب مناسبه ومقربه لم الشغار اللي تبقى قال لها تحديد ايه شغالين الدول العربيه وشغالين الدولات وعروض فيك رب اي ضرور يبقى دي اشتغلوا بينا وبوظ حتى الدعوه العامه يعني الشطبه اللي مع الضمب في جهلنا وبيكتب في جهاز وطلشه طوله منقوله النهارده فينا اللي اشتغلوا بتاعوا العامك اللي شغال في جماعه دعوه ولا الكلام اللي انا كتبته في الاعلانات فضعه كانت دي كلمه مقدمه لبعض مين فيكم ده تكون على تسجيل الدفع ده مين فيكم ده على ترتيبه وترتيبه مش بس ترتيبه ولو عندكم اثنين مثلا هيفرغوا يركبوا انهم ايه يعجوني انا ان المذكرات اللي يقرروا على التواجئة انا اخدها برضو واستفاد من الناس ان تبعيزكم تاني مين فيكم اللي هتراهوا للطبعة ونجدوا ان تراهوا الشيعة عشان انت هتواصل معكم من خلاله بإذن الله الكلام ده هتذل على جروب على المنتدى بقى ونجدوا لو نجدوا برضو المطلوب كده في الجروب الناس بداعكم ونجدوا ان يستعقوا على جروب الوضع ان شاء الله رضي الله ربنا يا وفاكم عايزين اول م انا يعني بدل الدوام العمل بقى معلش بقى والله انا حبيت ان انا بس يعني ابني النهارده على غير المعتاد بقى لي زمان بقى لي وقت ان انا كده ما نديش للتركم عباد النهارده والله وبرضه في كده عندي دلوقتي ان شاء الله باذن الله دعوي ان شاء الله انا بتعتذركم النهارده وبتعتذر الشيخ مصطفى ان انا مش هدي الدوام العمل النهارده ولكن هنبدا من اول مره الجايه المره الجايه الداو عملي في اربع भागों بره هندفتاح بتاع... افتحي قلبك او تهدي قلبك اللي هي عت تعيل الحياه ومضبوطين هندي جوله اللي هي نص ساعه هنديكم فرصه تتدلو تتدلو بقى وتكلموه بقى من كل الناس دول اتغيروا ودي كمان هتكون في صور واخيرا مضبوط اتغيروا برده في جباليل يعني النص ساعه بتبقى كل الناس خريص وبتشكلوا الناس بتيجوا بتلاقوني انا وممكن يكون معايا حد بقى دكتور احمد شنهات دكتور محمد زيده بيقولوا ايه في الموضوع ده ممكن يكون موجودين معايا او انا حت ايه الموضوع وفي مره يبقى عيد الشهري اللي هي اقعدوا بقى يلا بقى قولوا لي هتعملوا ايه بانت على الموضوع ايه وعنوان ايه والرايه زي اللي قعدتوا المره اللي فاتت المره الجايه اتفقوا بقى تبقى ايه ده وعامل ايه ها هتبقى جوله ولا ايه بنت يلا يا خواجات عايز اشوف ورونا بتاعتكم عشان اخلص المره الجايه ايه شمر ايه ده انا انا بقول يوم الجوله انا بقول ايه بنت رايحه انا جوله تنكبي تفتح بقلبك ام الجد جوله تنكبين قلبي افتح لي قلبك ام يبقى انا طريا وادي على الجوله خلاص يبقى انا اصلا كنت ناوي فعلا المره الجايه جوله انتوا عارفين ليه لان المره الجايه في حاجه خطير جدا من ال... من النوازل الزمبيه وهو ايه حد يقدر لي حد يقول لي موضوع الجوله الجايه قول لي خطر الموضوع بقى اه ما الله ايه وشغلين معايا اهو في فلسطين ايه فلسطين طيب, طيب. ان شاء الله المره الجايه تبقى الجوله على فلسطين طب يلا بقى اما تستمروا كده وخليكم فريق تحضير معايا كده وتشوفوا الموضوع ده ممكن تلعبوني تعالى ولا لا انتوا هتطلبوا موضوع فلسطين ولا تعالى انتوا بتقرروا موضوع فلسطين طيب, طيب. ان شاء الله بنتكلم أختينا هذا قبل في كل مواقع الشيخ مطلب مع Duele الايدال Chillah بأ shelf كذلك ايضاء من الموقع؟ يعني ايضاء من الموقعها الى للضغط من فيه؟ عشان هكيضواenza هكيض اللتي integrates ايضاء الموقع وايضاء隊 وايضاء ويضاء م spreNOUNة المدني Burnahata par bill de facto يا' la framanée ان هداء في الجوناة الجاية القادم 10 مساء بßerdem la framanée انت ستضيروا مشغونا بقى وانا عايز تشتغل كل الاسبوع وانا قبل في جديد انت واحدة مثل واحدة مع الجيش يعني غير التشيير العزجرة هديني في انت واحدة مثل انت بركتها معا يوما انت اشتغلوا معايا تمام تمام ربين انت دفعوا ان شاء الله غير بقى اوضا دعوا نظريك الساعة تفعى ونصر ان شاء الله بزيناه المرة الجاية ان شاء الله تفعى ونصر هنقولوكم انطلاط دفعى الثانية وثالثة انت دفعوا بقى تجيبوا من الدفع انتوا ما كنت لنا لأن طبعا تمتشيروا pues في المفوض شباب ومعنات ليصلوا مش على هاتف بلدك سيكون الشيء عاية ما ينكلم بلدك دبع أصر تقول لنا الحد يقود ذاتنا عاية دينا منظمة الطوطات التأفل تعرفوا تعلمون كده إن طبعا التصويرين عاية دا احنا مش بنكلم قوليب دا منظمة الدين الدبع الجديدة وقت أمال دا يعنيش الدبع الجديدة شبابا ستما نستكلم كده لبدا لتذكر عن حديد دمام الدبع الجديدة اننا رح حتى بس نشوفه معانا ونقعده معانا ان شاء الله باذن الله سبحانه وتعالى يا رب دي كده قدر الشغل ده يعني يعني ان شاء الله باذن الله خلاص يا جماعه طيب نقترح الموضوع عنوان ايه لجوله الفلنتين اللي رايحه الجاي 12 بتاع ان شاء الله انا اقترح العنوان ايه عنوان جذاب كده مش عايزين استطلاعات للمجتمع و ايه اه عملان جنيل والله ماشي ويشه ببضو يلا ادعادكم فالموريال قبحة عايدين جبادكم تنقضح بأفكار عظيمة ازاي تذكر لازم حب اه لازم حب طبعا كالكبير لا مش كده مش عايدين احنا قولنا مش عايدين نتطلب بالنفوح اه لازم حب مش, مش حرب واذا بليك معي. مين اضرب لك والله يا عملان جنيل ما ليستحطك الحب أردك يلا يعني جميل نعم لقد من حب ناشي بقى كده ايه بقى عشانك انت ممشي لنا إن العنوان ده اقول ايه تقوموا على الاخراءات عايزين وافكار كده وعنوان اتكارات كده بقى لفهم معك طيب انا مش هطبق بانتحان صعب عطع من كده الواتي حبيب القلب نيني ناشي يعني مش عزين مجهد هيقولوا راجب الأبلاء بان ينتحط الحب حب بريء ولكن والله عنوان جديد حب بريء ولكن عنوان جديد وبيطبق الكلام الولاي أحلى من اقتضم التفوص ان انا بقولك بريء والله انا بقولك انت انت بريئة ولكن قلني from you ناكي انا اتباع اقول ايه الكلام بنادي في مش فيش مش دكتور عامل عامل بيحدك حب الحياة لا ده غلطان الواد ده الجديد بتبقى امواج حلوه على فكره دكتور احمد فادي ده كنتوا مروا ليه ده بيحبك يعني الدكتور حاضر احنا بنحبك والله والله فيين الله والله الواد الجديد ده بركوت جدا بيحبك اه موسم الحب <تصفيق> طيب انا اقول لكم حاجه ايه انا اقول لكم حاجه ان شاء الله باذن الله ايه طقطرهم ركزوا معايا جدا جدا جدا انا هجربكم اول مره ان انتوا اشوف كده متوسط التقديم شكله ايه يعني ايه ك كتقرير تقديم كده يدي ان الواد دي ان شاء الله باذن الله الجوله يوم الاربعاء الجاي بتاع 10 متاخر عامل قرنطينه ان شاء الله باذن الله بموقع هنجيب لكم والطبيب هنا والبطاقه كل حاجه كل واحده هنجيب لكم التاب طبعا هجيبها معايا المره الجايه باذن قبل ال العرشة للنفع الجاية إن شاء الله ليتبقى بعد قلق ناري تشيروا بقى في بقى طريقة جدا شاء الله ربود الله عائدكم إن شاء الله جماعة تجمعوا بعضها بحيث يجمع تقترحاتكم لإسم الجولة واخترحاتكم للعضاف التي تعيدها من الكالك فيها إيه يعني إيه؟ وانسلموها بقى بقى شيء عمد ماريا أختنا أمال هيتواصل بطاق المروقع اا ربنا انا مثلا او حد يقول لكم ان شاء الله باذن الله يا يجمع اقتراحاتكم لاسم الجوله للاسم واقتراحاتكم لل يعني الجميلة والكلام الجميل ممكن يتقال ان شاء الله باذن الله في ضمن تسليم يومين عشان ان شاء الله نقدر التصميم بقى بتاع الجوله يعني ايه سريعا ماشي يا استاذ الله معلش سامعك مطول بتخدم يعني بتخدمك ان الوقت الاخر مش هنأمل الوقت نعمل استحنق قلبك وهنبدأ من اول المرأة جاية دعوة عامل جيد لله سبحانه يعني الحمد لله ده أنا ايه يعني كل المواد بجي تحمل المرأة للناس هو انا الدين ثلاث مواد الدعوة لفضل الله تكفي المهددين تفصيل ومهدد دعوة نظري دكتور احمد شنابت دعوة نظري دكتور محمد رفض الرحمن انت عديد الشيء يبارك المطر إذا أعطيه الله عبد الناس لك حمد 6 مواد رضقنا من عطا واسعة قوي وربنا يبارك فيكم وربنا حقا أسأل الله تعالى أن يبارك في هذا المعرض القرآني وأن يبارك فيكم وأن يبارك فيكم وأن يجددكم وأن ينصر بكم بالإسلام إنه ذلك وقدر عليه سبحانه لله ومحمدك الشرق والله إلهام التفلق أتوب لك